بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمون إنا الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا 119. وهو السميع العليم 110. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين 111. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء ربك لا يقولن معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا المنافقين.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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إبكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تكذبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ 124. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 125. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 126. وما أنتم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 الله أو ثنم ودّت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين فأمل له لؤلؤ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 117. والنبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. ولوقا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 117. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت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 ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين قلموا منهم وقولوا آمنا باللذي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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاطرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لأتجل مسمى الجائر عذاب ولا يأتينه بعتته وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يوشاههم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو قوم أنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن 124. إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون 125. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 126. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة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 وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 ما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم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 والذين جاهدوا فينا لنهدى أنهم سبلنا وإن اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ